إِنَّ اللَّهَ حَاسِبٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن تُفْسِدُوا فِيهَا وَلَكِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَنَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَنِيدِينَ جَعَلُوا لِكُلِّ شَيْءٍ اسْمًا فَاسْتَطَارُوا بِاسْمِهِ وَإِنَّهُمْ لَفِي سَيْرٍ أرض يوامن كرسي ولا يحرق المكر السيئ الا بامن ولا يحرق المكر السيئ فهل يرضى إلا سنة الله المدين ان تجد لسنه ومن تجد بسوء زنة الله تحويلا أولو يسيره في الأرض فيغفوه كيف كان عاكبة الذين من قبل وكان وكان أشجأ من شجر في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليمًا قديرًا ولو يؤاخذ الله النعسى بما كسبوا ما ترك لا جل سما فلا جار الله كان من بعد